وسيرت الجبال فكانت سرادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ما آب لا بث فيها أحقادا لا يذوقون فيها بردا ولا شردا إلا حميم وغسقا جزاؤهم فاطئ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 بلي متقيا مفازا حداً لائقا وأعناقا وكوايب اترابا وكأسا بها قا لا يسمعون فيها لغون ولا كذابا جزاء من ربك عطاا حسابا رب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فَمَن شاءَ أَتَّخَذَ إلَى رَبِّهِ مَأْبَآءً إِنَّا لَنَنْذُر ما نَاقُم عَلَىٰ مَنْ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لِيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا